فصار كل ما في السماوات والارض يسبح الله بلسان حال ومقال الا الكافر فانه يسبح الله بلسان حال لا بلسان المقال واضح طيب وقوله هو العزيز الحكيم سبق معنى العزيز واما الحكيم فانتبه لها الحكيم مادتها كاف مي هذه الماده حق كاذمين تدل على معنيه على حكم واحكام على حكم واحكام والاحكام يعني الاتقانه بان يكون الشيء مطابقا للحكمه تماما فينزل منزلتها فتبين لك الان ان الحكيم مشتقة من الحكم ويش والاحكام الذي هو الاثبات فل ننظر حكم الله عز وجل يكون كونيا ويكون شرعيا حكم الله يكون كونيا وشرعيا ففي قوله تبارك وتعالى اف حكم الجاهليه يتبعون ومن احسن من الله حكم لقوم يوقن شرعي شرع. هذا شرعي وفي قول الله تعالى في صله المتاحنه ذلك حكم الله يحكم به هذا ايضا شرع وفي قول الله تبارك وتعالى ان اخي يوسف فلن ابرح الارض حتى يادن لي ابي او يحكم الله لي قول نعم قولك حكم نعم كوني. الان بدا يطرف له كوني كوني كوني شرع كوني شرع هذا جنب القلي لا هو هو كوني وليس بشرع لان الله لم يمنعه شرعا ان ان اكل لم يمنعه ان ان يحرق فاذا كلمه الناع فقد ادن له شرعا فبقي الحكم الكوني وعلى هذا فقوله او يحكم الله لي هذا حكم ايش كوني اليس الله باحكم الحاكمين كوني شرعي هذا كوني وشرعي فهو حاكم كوني وحاكم شرع اذا كان الحكم نوعين شرعيا وايش وكوني وكل منهما مشتمل على الحكم صرت لاقسام اربعه ولا لا حكم كوني وحكم كونيه حكم شرعي وحكم وحكمه شرعيه طيب الحكم ايضا هل المراد بذلك كون الشيء على وضع معين او المراد كونه على شيء وضع معين والغايه منها يعني هذه الحكمه في الغايه او في الصوره التي عليها الشيء ها اذا الحكمه قد تكون في كون الشيء على هذا هذا هذ الوجه معين وفي وفي غايه من هذا الشيء صح ولا لا نعم هو هذا الحكمه لها وجهها الوجه الاول وضعها على هذا الشيء معي والثاني الغاية منها فكل هو حكمة طيب كون الإنسان نعم نعم كون الإنسان وضع على هذا الوشن أحسن تقوير هذا لا شك أنها حكمة يعني لم يكن إنسان كالفرص يمشي على يديه ورجليه وهو دائم في انحناء بل كان قائما منتصبا يتكيف من انتصاب الى ركوع الى سجود كون على هذا الوجه حكمة لا شك الغايه من ذلك ان يتمكن من الاتيان بالعبادات المتنوعه ركوع وسجود وقيام وجلوس واضح طيب اذا كذلك الشريعات تشريعات كونها وقعت على هذا الوجه هذا حكمة هذا الشيء الصلاة على هذا الوجه ركوع ثم نعم قيام ثم ركوع ثم قيام في السجود هذا لا شك فيه حكمة كون الغاية من هذه العبادة من هذه العبادات ان يصل الانسان الى اسمى الغايات هذه ايضا حكمة والخلاصه ان الحكمه ينقسم الى قسمين ايش كوني وشر وان الحكمه الى قسمين له رأيه وحاله او صوريان شيء واضح في كل هذا يتضمن اسم الحكيم وعرفتم ادله ذلك عرفتم من ادله كون الحائط يتقص الصومعه والصلاه حكم الشرائع حكم الشرائع وحكم الشرائع واذا تاملت وجدت ان الحكم من ذلك هو أن الصيام لا يتكرر والصلاة تتكرر فما نقص منها أيام الحيض تُبِرَ في أيام الطهر وأيضاً لو أن المرأة فلزمت في قضاء الصلاة لكان في ذلك مشقة عليها لأن الصلاة تتكرر كل يوم أما الصيام فلأتي في السنة إلا مر والحاصل أنك يجب أن تعلم أن الحكيم اسمه من أسماء الله مشتق من الحكم والإحكام وان الحكم ينقسم الى شرعي وكوني والحكم الى صوريه وغائي طيب هل احد من الناس نفى الحكم لله لا. نعم نعم نفى الاشاعره يقولون ما لله حكم ليس لله انما يحر الشيء لمجرد المشيئه ويشر الشر لمجرد المشيئه فقط ولا ما في اي فسدوا على انفسهم معرضا عنهم معرفه الله عز وجل لان الانسان كلما عرف من حكمه الله ما عرف ازداد ايمانا بالله عز وجل وانه جل وعلا لا يفعل شيئا الا بحكمه ولا يسع شيئا الا الحكم ليس ابدا ولا لاعبا فلا بد من الحكم واضح هم يقولون فعله وحكمه تعالى لمجرد المشيئة لا لحكمة بعدها ولا شك ان هذا سوء ظن بالله تبارك وتعالى وانه يتصرف تصرفا عشوائيا ونحن نقول بل لله حكمة بالغة لكن احيانا نعلمها واحيانا تقصر عقولنا عنها لاننا قصرنا ثم ان الحكمه احيانا تكون واضحه كل نعرفها واحيانا تكون خفيه لا يعلمها الا الراسخون في العلم فحكمه الله فاتقس من حيث الظهور والستر تاره تكون حكمه واضحه لكل احد وتاره تكون خفيه على كل احد وتاره تكون واضحه لاهل العلم الراسخين فيه خفي على من دونهم العظيم الحكيم وهو يسبح له ما في السماوات والارض هو العظيم الحكيم ونؤمن بان الله بان له ملك السماوات والارض ملك السماوات والارض خلقا وايش وتدبيرا فهو الخالق وهو المدبر يخلق ما يشاء يخلق ما يشاء ما هذه يقال انها لغير العاقل مع اننا نرى في المخلوقات ما هو عاقل فلماذا عبر بما ادل على غير العاقل عما يشمل العاقل وغيره قالوا لان غير العاقل اكثر من العاقل غير العاقل اكثر من العاقل وهذا صحيح ولا صحيح صحيح ليش لان هناك اجسام كثيره غير غير عاقل وهناك صفات في العاقل مخلوقه لله والصفات نفسها توصف بالعقل ولا غير العقل غير العقل فصار الان الغير العاقل اكثر بكثير من العاقل لان العاقل فيه الصفات وهي غير عاقل ومن هنا نعرف سر التعبير في قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ولم يقل من من طاب لانه هنا ليس المقصود عين المراه المقصود صفاتها كما قال النبي عليه الصلاه والسلام تنكح المراه لاربع لمالها وحسبها وجمالها ودينها ولهذا قال ما طاب لكم شب سبحان الله عن تعبير القرآن عجيب لكن يحتاج إلى إنسان قد تمعن في اللغة العربية تماما طيب إذن عبر هنا بما الشامل العاقل تغليبا نعم الشامل العاقل وغيره تغليبا لجانبي غير العاقل لأنه ايش اكثر يهب لمن يشاء إناثا يهب يعطي لمن يشاء شتاء جاءت من لمن يشاء اناثا اي من العقلاء وكذلك من غيرهم لكن اهم شيء العقل و... ويهب لمن يشاء لمن يشاء الذكور المتفلسفه من النحويين والبلاغيين قالوا لماذا قدم ذكر الاناث ما عندنا الاناث مكروهه عند اكثر الناس واخر الدكور مع ان الدكور مرغوبه عند اكثر الناس اليس كذلك نعم قال ل لسببين السبب الاول انه بدا فيما يكره الانسان اشاره الى ان الله تعالى هو الذي له الملك وانه لا يخلق شيئا على رغبه الناس بل علمه تقتضي حكمته ولكنه جبر هذا التقديم نعم او كسر هذا التقديم في الواقع بقوله اناثا نكرا والنكره موقاه اناث في الذكور اخره ليتبين ان الامر ليس الى الانسان يقدم ان شاء ويؤخر ان شاء ولكنه جبر هذا هذا التاخير بقوله الذكور ولن نقول ذكورا ودخول ال المعرفه تدل على على علو شانه الذكور يعني الذكور الذين المرغوب المرغوبين ففيه تنويه بالذكور بدخول بدخول ال هكذا قالوا فنقول الله اعلم كان هذا هو الحكمه فيها حكمه ان شاء الله وإلا فالله يعلم أكثر مما شئت وجهة رجعته الثانيه او يزوجهم اناثا وذكورا قدم الذكور لعدم ذكر المذيه يزوجهم اي يجعلهم ازواج اي اصناف ذكورا واناثا فتكون المراه فيكون الرجل له ذكور واناث القسم الرابع ويتعل من يشاء عقيماً لا ذكر ولا إناث وهذا هو الواقع يعني هذه القسمة الرباعية مطابقة تماماً للواقع لأن من الناس من يأتيه من ذريته وكلهم ذكر ومن الناس من ذريته وكلهم إناث ومن الناس وهو الأكثر من, يكون من تكون ذريته ذكوراً وإناثاً القسم الرابع قليل والحمد لله وهو العقيد هذا قليل فهمتم الان هل هناك قسم خامس لا كيف ما في قسم خامس وش الخامس نعم ما في هذا ما يدل الكلام الاوراق لا يعدونها هنا اما ذكور او اناث او ذكور واناث او العقم قال انه عليم قدير انه يعني ربع زوج ال خالق من الخلق على هذه الاصناف الاربعه عليم فيما يسر حلسه وا بما يجعل هذا عقيم هذا عقيم وهذا ذريه ذكور وحد ذكيرات وهذا مجتمع قدير اي ذو قدره والقدره وصف يتم يتمكن به الانسان ان وصف يتمكن به القادر من فعل ما يقدر عليه بدون عجز هذا القدره وصف يتمكن به القادر من فعل ما يقدر عليه بلا عدس هذا القدير القوي وصف يتمكن به القوي من فعل ما يقوى عليه بلا ضعف فضد القوة الضعف ضد القذرة العدس ودليل هذا قوله تعالى الله لن يخلق لكم من ضعف ثم جعل من ذلك ضعف قوة وقوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا قدير. طيب ناخذ الاسماء من هذه الايات اا اا اا آية الحشر آيات الحشر كم فيها من اسم 15 اد طيب مشوف الله كده الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الحكيم نعم هذا سوف يخلص اوه كما ذكر ذكر المهيمن العزيز لا هذه وصف هذه وصف الاثاره 15 نعم طيب نعم لا قد تقول لا في معنى الله وان افردها صرف 16 طيب الثانيه كم فيها من الاسماء قديم قديم قديم علي من قديم اسماء من اسماء الله اما الاوصاف اسرافا كبيره طيب هل يسمى الله الواحد لا لكن جاءت الوهاب كذا الواحد خبر عن الله من با الى قلت ان الله هو الواحد فهذا خبر وليس اسما بل اسم الوهاب طيب القدير اسم العليم اسم طيب بارك الله نعم ماذا تفر اكثر من نعم الملائكه نعم وعندك الملائكه عقل وهن الغلط روكله هنا لكن كم في الارض من حبات تراب في الحصى بالحصى ويسمى سمعت صياد حصى بيد الرسول عليه الصلاه والسلام وكان الحصى بمكي اسم على الرسول صلى الله عليه وسلم نعم ايش هي الثلثة الغالب إن يتضع الغالب إن يتضع لكن قد يكون مشكلاً بمعنى إن قد يفلق ويتبين أنه ذكر أو إنثى فيوقع هذا غالب. شامع بينهما لكن على سبيل الانتزاج ماذا؟ حكمة الحكمة التي في فترة السنة ماذا؟ حكمة حكمة الله عز وجل في فترة السنة هل ترجع لمخلوق فقط؟ ها؟ هل ترجع للمخلوق فقط؟ لا المخلوق والمسحول حتى المسحول ما من المسحول شراء الله إلا لحكم لكن أتدري من أن الـ الـ الـ الأسعارية نفو الحكمة والمعتزدة أوجب الحكم قالوا لابد أن يكون كل ما فعل الله فهو لحكم وهؤلاء يقولون ليس لحكم لأن لا نوجب على الله بعقول ذلك فيقال لهم ايه العشاعيه نحن نثبت الحكم لكن لسنا نحن الذين نقدر الحكم يقول ما ما ما تفضل لا تضر لا تضر على الله شيء والا فنعلم ان الله لم يخلق شيئا عبثا او او لعبا ولا يشرع شيئا عرا او لعبا ابدا ومن ظن ذلك فقد غل... ظن بالله رب وذن السوء نعم أين؟ أي قول لي يا أخي أنت ماذا براتك؟ لا مو أنت اللي جنبك هذي لا ليش ها؟ ها؟ ما؟ ها؟ عِلَّة الحالية ها؟ عِلَّة الحالية نعم أين؟ الحكمة الحكمة أحسن من أنت قوي العِلَّة الحكمة أحسن ها؟ ها؟ مثال ها مو ما مثلنا مثالا؟ هنا الحكمة واللي له واحد لكن منها ما يكون غايته ومنها ما يكون سببه فما أثر الشيء فهو سبب وما كان غاية الشيء فهو غاية فمتى الانسان على هذه الصوره لا شك هذه الحكمة صوري حري كونه خلق على هذه الصوره ليؤدي العباده على الوجه الذي انده الله هذه غائب نعم قال الشيخ تبصى من حكمة الحكمة في الشكر جاء في آيات معك مثل باب الحكمة انشكر لله لا لا لا, لا. هذه انشكر لله عمل صالح والعمل الصالح حكمة في الواقع <تصفيق> لان من لم يعبد الله فهو السفيه ومن يراقب عمله رهيب الا نفسه شايف نعم اي نعم. نعم الحكم الشرعي ما امر الله به العباد ما امر الله به العباد فهو حكم شرعي فهمت او نهاهم عنه هو حكم شرع اما الحكم الكوني فهو ما خلقه الله كل المخلوقات هذه كونيه فهمت انزال المطر حكم كوني الصلاه حكم شرعي نعم الاشاعره ماذا يقولون في قوله تعالى حكمه بالغه فما تؤذن نظر ما لهم جواب اقول الاشاعره ما عندهم جواب كل يعني فوق 1000 1000 دليل على اساس كما ذكرت يا اخواني افضل لكن من لم يجعل له له نورا فما له من نور نعم انتهى الوقت هذا وكيفكر هذه سبق لنا في القراءه سبق لنا ان قوله تعالى فادعوه بها انه يقتضي ان ندعوه بالاسم نتوسل اليه بالاسم المناسب نسرقنا هذه كنا كل شيء مناسب هل يناسب تقول يا جبار اغفر لي تقول يا جبار جبارني وربما يصل ايضا يا شباب جبرك خليني انا نقرا من الجبر يا جبارين تذلوا فدا نعم لا بحث تكون من الجبارين يقسط <تصفيق> ربك لمن ان شاء ولا ضد انه قد علم شيئا عليم وترى انه انك بطاطك الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البطن فما تستطوعوا حركة الجار على محاوله حفظ البيت وما استخرج هذا لفظ ولا يابس الا في كتاب المبين نعم نقول ان جمله اعقد الرسول وجمعها الايمان بان الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء شيء الخط اسم ليس مؤخر وكمثله خبرها مقدم واختلف العلماء الكذا هل هي زائدة او او امال فقال بعضه انها زائد وقال بعضه انها غير زائد فالذين قالوا انه غير زائد يلزمهم ان يؤولوا المثل الى معنى تكون به الكهف غير زائد قالوا نعم المثل هنا بمعنى الصفة أي ليس كصفته شيء وقالوا إن المثل والمثل يأتيان بمعنى الواحد والمثل قد أتى بمعنى الصفة كما في قوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار ممان غير أصل إلى آخر مثل أي صفر فقالوا ان المثل هنا بمعنى الصفه وعلى هذا فتقول الكاف ايش زادها او الزائده غزا ليس كصفه شيء وقال بعضهم ان ان مثل بمعنى نفس اي ذاك اي ليس كذا فيه شيء وعلى هذا فالكاف ليس كذلك طيب وقال بعض ان المثل بمعنى المماثل وعلى هذا تكون كاف زائد لان لانك اذا قلت ليس كمثله بمعنى مماثل اثبتت له مماثل وان المماثل ليس له مماثل اليس كذلك وهذا يستقيم قالوا اذا نقول كاف زائدة للتوكيد كما كزاد الباء وكما تزاد الميم للتوكيد كذلك هنا الكاف زيدت للتوكيد ايش التوكيد قالوا التوكيد النفي المماثل توكيد النفي المماثل يعني ان الله ليس له مماثل وعلى فرض ان يكون له مماثل فليس لمماثله ممتاز وعلى هذا فتقول كاف زائدة للتوكيد وهذا كله لان المسلمين متفقون على ان الله سبحانه وتعالى ليس له مثيل كما دلت على ذلك ايات صريحه مثل قوله تعالى هل تعلمون له سميا وقوله تعالى فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون وقول ليس كمزلي شيء هذه الصفة من الصفات المنفية فلماذا نفية المماثلة لكماله وعدم إرحاق أحد به فهو لكماله لا يوجد له ما فيه أبدا لا لأنه ليس بموجود ولكنه لأنه موجود لكن لا لا يوجد أحد وفي هذه الجمله رد على على الممثله الذين يقولون ان الله تعالى له مثيل ويمثل الله بالخلق والعياذ بالله حتى قام بعض الخطيب وقال سلوني عن كل شيء اخبركم به واعفوني عن الخرج واللحيه صلى الله عليه لان الفرج لا يحتاج اليه الا من يحتاج الى النسل واللحيه على زعمه تنافي الجمال لان الامر اجمل من من اللحيه فقال احول عن هذا الباقي انا مستعد ان امثل ابو لك اقول الياتي مثل ياتي مثلا الوجه كذلك وهذا راي من اهل الذلات الممثله الذين يعبدون الصنع قال ابن القيم رحمه الله في المقدمه اليونيه قال المعطل يعبد عدم والممثل يعبد يعبد صنما صحيح ان الممثل يعبد صنما ان يقول الله مثل كده والمعتزل يعبد عجما لان نتيجه تعطيلهم الا وجد بالله طيب المناظر ايش لها رد صريح على على من المؤنث وهو السميع البصير السميع من اسماءه والبصير من اسماء عز وجل السمع من اسماء من اسماءه قال العلماء وينقسم الى قسمين السمع اجابه وسمع ادراك يعني سمع يعني ان سمع الله انقسم لا قسمين سمع اجابه وسمع ادراك من سمع الاجابه قوله تعالى ان ربي لسميع الدعاء المعنى سامع ولا مجيب ليش لان مجرد السمع ليس فيه ذاك الثناء وهذا توسل الى الله عز وجل ان يجيب الله الدعوه والتوصل الى الله تعالى بمجرد ادائه للصوت ليس ليس وسيله في الواقع التوسل الى الله بكونه مجيبا للدعاء فيجب دعاء اهل السائس ومنه ايضا قول المصلي سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده يعني استجاب الله لمن حمده وسمع دعاك سمع الدعاء ينقسم الى اقسام تارة لقول التأييد وتارة للتهديد وتارة لبيان شمون إدراك عز وجل سمعتم الآن؟ أقسام كم؟ التهديد والتأييد وبيان شمون سمعه عز وجل لكل شيء ففي قول الله تبارك وتعالى لقد سمع الله قولاً الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغرياء هذا الثابت بدليل قول السنبت وما قالوا وقتلهم الانبياء بقي حق ونقول ذوقوا عذاب الحق ومن اجل قوله تعالى عم يحسبون ان لا نسمع سرهم ونجواهم هذا ايضا للتهديد لقوله بلى ورسلنا لديهم مكتوب وطارق يكون التعييد كقوله تعالى لموسى وهارون لا تخافا انني معكما ارشد اسمعوا وارى هذا ليس المراد المجرد اخبار موسى وهارون ان الله يسمعهما ويراهما بل المراد ارشد التاييد والنصر وما اشبه ذلك وثارت المراد فيه بيان شمولي سمي الله لكل شيء كقوله تعالى قد سمع الله قولاً التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحوركم ولهذا قالت عائشة الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد كنت في طرف الحجرة وإن حديثها لا يخفى علي وإنه لا يخفى علي بعض حديثها والله عز وجل من فوق سبس موات يسمع هذا المرء به بيان شمول سمع الله لكل شيء انت تكلمت في بيتك في الله يصل انت تكلمت في ملئ في الله يصل ان حدثت نفسك والله يسمع او يعلم ان حدثت نفسك فالله يعلم فانحدثت بلسانك حتى صار قولا فالله يسمع وينظر ولهذا قال الله تعالى في حديث القصص من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم طيب اذا السمع ينقسم اولا الى ها الاول بمعنى الجلب والثاني بمعنى الادراك والادراك سيعطي اقسام او قل ثلاثه انواع انما قوله البصير فمعناه ذو البصر ولكن البصير يكون بصيرا علم يكون بصيرا علم وبصيرا رؤيه فهل المراد هذا او هذا اوما نعم المراد كلاهما فهو جل وعلا تسمير بمعنى البصر الرؤيه يرى كل شيء وان خفي وان بعيد نعم فانه تعالى تعال, تعال يا رب لا يغيب عن شيء فذلك اسلام البصر علم مثل قوله تعالى والله بصير بما تعملون والله بصير بالحجاج وما اشبه ذلك المعنى عليم به ولهذا جاءت معداتا بالبعد بصير بكذا ولو كان البصر هنا بمعنى الرؤيه يقال بصير يقال ابصره ما قال يبصر بهم طيب فقوله تعالى ابصر به واسمع عين أي البصر ايضا الظاهر اشمل الامرين جميعا وان كان قد يقول قائل ان اسمع لما ذكر السمع هذا يدل على انه بصر الرؤيه لكن كون شامله احسن في هذه الايه الكريمه اثبات السميع اسم من اسماء الله والبصير اسم من اسماء الله فهذا هذان الاسمان مما يتعلق بالايمان بهما ثلاثه امور او امران ثلاثه امور لانهما متعديان فان نؤمن بالسميع اسم وبالسمع اثبات وبانه يسمع حكما واثرا وكذلك يقال بالبصر هل يلزم من اثبات السمع اثبات الاذن لا يلزم هل يلزم من اثبات البصر اثبات العين لا لا يلزم لا يلزم ولهذا نقول لا نثبت لله اولنان لانه ولم يرد ان لله الاوزر ويثبت الله عينا لا بهذه الايه ولكن بايات اخرى مثل قوله تعالى ولتصنع على عين قوله تعالى تجري باعيننا واضح يا جماعه طيب فان قال قائل لماذا لا تقولون انه من ضمن السمع اثباته يقول كنا لا نقوم ذلك اليس الارض تحدث اخبارها وهو ما عمل عليها من خير او شر او قول او فعل وهل لها اذن لا طيب فين قال قائل ما تقرون في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما ادنى الله لشيء اذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يشهر به فقال ما أذن قلنا أذن هنا بمعنى استمع بمعنى استمع وقد يقال أذن هنا بمعنى الإذن القدري الكون ليس بمعنى استمع لكن الأول أصح أنها أذن بمعنى استمع ولا يلزم من استمع الا السمع اما اثبات العذن فالاذن شيء اخر فوق السمع ولذلك لو قطعت اذنا واحدا يسمع ما يسمع انتبه سمع من الداخل قطع اذنه الاخر يسمع لو قطع عينه ولو قلعت عينه طيب لماذا نقول اذا قطعت الدهن لا يسمع لان السمع من الداخل وهذه الاذن انما كانت على هذه الصفه من اجل تنظيم دخول الهواء على صماخ الاذن لانكم تعرفون الصوت له هواء اتظنون الان صوتي انما ما له هواء يدفعه لا له هواء لو جاءت الاثاث على الاذن وهي محروقه فقط بدون هذه التعرجات لاثرت لأن الإنسان دائما يسمع على صوت لكن من حكمة الله عز وجل أن الله جعل تعرجات من أجل أن الصوت يلف يمين يصاب فيدخل إلى الصماخ بهدوء وهذا واضح ولذلك تجد الإنسان إذا قطعت أذنه تكثر عليه الآلام من الداخل تكثر عليه الآلام من الداخل لان الهواء يأكل بقوه فيذجي اا السماء الدار طيب وقال منوب لان له مقاليد له مقاليد السماوات والارض يبسطه حيث يشاء ويقدر انه بكل شيء عليم له مقاليد السر المقاليد كم مقدار وهو بمعنى الاقلاد اي ان عظيمه الامور بيجله عز وجل في السماوات وفي الارض فنسال الله تعالى ان يرسخ ان يرسخ ايماننا بذلك لان الانسان اذا امن بهذا حق الايمان راضيا بالله بالخير وبالشر ولهذا قال عليه الصلاه والسلام عجب لي امر المؤمن ان امره كله خير إن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له وإن أصابته الصبر شكر فكان خيراً له أنت إذا أمنت بهذا تماماً الإيمان اطمئننت إذا أصابك الله بضرد أنا من أمن من أمن ألست عبد الله أليس الله له مقالب السماء والأرض أليس الله يبعى ما يشاء والحمد لله أنه إذا ابتلاني بضرر أثابني على ذلك وإن ابتلعني بسراء أيضا انتحنني بذلك هذا من فضل ربي ليبلوني أيش أشكر عن مخفر ولهذا قد نقول أحيانا إن الابتلاء بالنعمة أشد من الابتلاء بالضراء لأن النعمة <تصفيق> فأعمل على الأشر والبطر وقل يمن يقوم بذلك حتى قال عليه الصلاه والسلام ولا والله ما الفقر اخشى عليه وانما اخشى ان تفتح عليكم الدنيا فتتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما اهلكتهم وصلى الله الرسول عليه الصلاه والسلام ان الانسان يشعر احيانا بانه لو كان فقيرا محتسبا صابرا خير خلو من الذي ما لو كان غنيا متصفا فعلى كل حال فكون اذا امن الانسان بان الله له ما قاليد السماوات والارض اطمئن تماما ورضي وهانت عليه المصائب وانظر الى عزوتي يصبرني سبحانه وتعالى وله المنته وفضله ما اصاب المصيبه الا باذن الله أنت إذا علمتنا في إذن الله ماذا تقول عجيب أقول أمنت بالله وأنا عبده يفعل ما أشاء ولهذا قال ومن يؤمن بالله يهدي قلبه في التالي علقى من رحمه الله وهو أحد أكاب أصحابي بن مسعود قال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم يبسط الرزق لمن يشاء ويقتل يَبسط يوسع يقدر يضيق كما قال تعالى ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله وقوله من يشاء هل هو مجرد مشيئة ان الله يبسط ويقدر نكول لا ليس مجرد مشيئة بل المشيئة المقرونه بالحكمه كما قال تعالى وما تشاؤون الا ان يشاء الله اتم ان الله كان عليما حكيما فوجد لو على اشاء اشياء لا احد يردك لكن مشيئته تابعه لحكمته فمن يغترط بحكمه الله تعالى ان يسط له رزقه بسطه ومن يغترط بما افتوه ان يضيق عليه رزقه ضيق عليه ولهذا ختمها بالعلم فقال إنه بكل شيء عليه لا يخطى علينا أن في الآية من صفات الله أشياء متعددة أولا في التمثيل لقوله ليس كمثل شيء ولماذا انتفت انتفت المثلية لكمال لكمال صفاته عز وجل لا مماثلة له ومن فائدها الثلاثة السميح البصير وهو مسمان من أسماء الله والأخير العليم إلا نجعل العليم خبر وصفة فهو السم ولكن قد جاء في آياته كثيرة اسم الله بالعليم ومن فوائد الآية إثبات السمع والبصر لله من أين أفضل من قول السميح البصير لأن كل اسم من أسماء الله لرابد أن يتضمن الصفر التي تشتقط منها ومن فوائد العادة الكريمة عمول ملك الله عز وجل وتكبيله لقوله له مقارير السماوات والأرض ومن فوائدها أن لا مشاركة له في ذلك من أين تأخذ من تقديم الخبر له مقارير السماوات والأرض ومن فائده انه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر فالامر بيديه كذلك اذا اذا راينا غنيا قلنا هذا رزق من كسب يعني ليس مجرد كسب ولا لا شك ان كسبه او اثر لكنه بيد الله عز وجل ومن فائده ايضا انه يغير فان قال قائلا هل هناك سبب غير كسب الانسان الدنيوي لسعه رزق قلنا نحن منها صيه الرحمن منع احب ان يبسط له في رزقه ويوسع له في اثره فليصل الرحمن وقد اشكل هذا على بعض العلماء وقال هذا ينافي قوله تعالى اذا جاء اجلهم لا استاخرون ساعه ولا استقدم في الناس اخبر بانك اذا وصلت الرحم نسى الله لك في الاثر وزاد عمر فيقال لا اشكاء انت اذا استشكلت زياده العمر فاستشكل ايضا زياده الرزق حتى الرزق مكتوب